اتهي الليلة من املاء كتاب المعتبر والذي تناولت فيه عدة ابواب لعلك تعددها لي الان المنطق احصاء العلوم ومشكلة النفس مشكلة السعادة والشقاء وانتهيت بالالهيات سيدي هذا تلميذك علي بن الدهان رافقني اليوم بعد ان عرف انني في طريقي اليك لاستكمال من قطع من حديث الامس وليسمح لي استاذي ان اشترك في المناقشة بعد ان انضيت الليلة كله اطالع ما امليت على زميلي جمال الدين ابن فضلان من كتاب المعتبر ذلك مبعث سعادتي ان يكون كتابي موضع اهتمامي ومناقشة تلاميدي والان نحن توقفنا عند مشكلة السعادة والشقاء لقد لخصتها بعد اخذ ورد على اراء الفلاسفة في قولي ان النفوس الكاملة تسعد بالوصول الى مطلوبها بينما النفوس الناقصة تشقى بسبب بعدها عن الكمال أثار انتباهي يا سيدي تحليلك لأسماء الله الحسنى التي وردت في القرآن الكريم تحليلا فلسفيا فماذا تعني يا سيدي بأن الله واحد الذات واحد الذات هو واحد أحد فرد صمد الواحد من حيث لا كثرة فيه والفرد حيث لا ند له ولا ضد والصمد حيث لا تركيب في ذاته أي بسيط إنك يا سيدي تستخدم في باب الإلهيات المقارنة بين صفات الله وصفات الإنسان ولكن دون تشبيه أو تجسيم وقلت إن صفاته ترجع إلى ذاته وليس إلى شيء خارج ذاته الآن اقتنعت يا سيدي بما قرأت في كتابك وما سمعت منك ولكن ماذا يا علي انك لا تدين بالاسلام يا سيدي وما قلت في كتابك لا يخرج عن تعاليم الاسلام فهل تناقض نفسك حاشايا ان افعل يا ولدي لانني ما ان انتهيت من فصل الالهيات وبعد ان فصرت اسماء الله الحسنى وجدتني أردد دون وعي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وغدا بإذن الله لنا لقاء مع علم آخر من الأعلام المنسية قام بالأداء ماجد الهجرسي أحمد أبو العنين مبروك عبد العزيز ومحمد مرسي الهندسة الإذاعية محمد سعيد اعلام منسية تأليف دكتور محمد بشير صفار اخراج امال صادق رمضان جالك سقفوا يا اولاد محلى جماله هل الهلال والنور اهو زاهي ايد الفوانيس رمضان جالك سقفوا يا اولاد محلى جماله ايام عبادة وصموا السعادة ونور وإمان قالكم رمضان شهر الإحسان شهر القرآن ايام عبادة وصموا السعادة ونور وإمان ايدن فوانس ايدن فوانس ايدن فوانس إيد لما بنسهر ساعه المغرب كلنا نسهر ونلم العيله نقول حواديت حلوه ونسهر عثمان يجي متشمر تابلته بتقول اصحى يا نايم قوم اتصحى وين مكانك عني يا عثمان يجي متشمر تابلته بتقول ليل حيران كشربك ماء للضمآن تبلل أعصاباً وشكاة الله الله الله الله وتبتل في الأسحار الخير يفيض كمن الأنهار لمن يعلو في الليل دعاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله مسجد <مسكت> وتبتل <مسكت> في الأسحار الخير يفيض كمن الأنهار في الليل دعاة. وتبتل في الأسحار خير يفيد كما الأنهار لمن يعلو في الليل دعال الله الله الله الله الله الله الله الله نطلب كل الاذان دعاءك القلب العاني دعوه مشتاق للقاء اللهم مسجد سلطان برغب تقدم جوائز هذه المسابقه جمعيه الوحدة بالعطارين تقدم جوائز هذه المسابقه مستمعينا الكرام إذاعة الإسكندرية يسعدها أن تقدم لكم المصابقة الدينية لشهر رمضان الكريم وفي أنفسكم أفلا تبصرون يا الإنسان في أحسن تقويم يا خالق الإنسان في أحسن تقويم خلقته وكرمته بعقل حكيم وجعلت له جسدا وأجهزة تعمل بيد صانع عليم وشرحت له كل جزء فيه في قرآنك الكريم ثم أمرته بالتفكر والتدبر في نفسه ليدرك أنك الخالق العظيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون هو ساحة القلب وبيته وملتقى حنايا الأضلاع ومستودع القوة التي كان الإنسان إنسانا بها هو تجويف يتكون من عظام وأضلاع وأعضاء داخلية كالحجاب الحاجز والمريء والقصب الهوائية وجزء من عظم القص، كما يحتوي شرايين وأوردة الأبهر والوريد الأجوف العلوي والسفلي والجذع الرئوي ويتم ترقيم أضلاعه بترتيب تصاعدي من 1 ل 12 تعرف 11 و 12 باسم الأضلاع العائمة نظرا لعدم وجود نقطة ربط أمامية خاصة للغضريف المرتبطة بالقص كما هو الحال في من 1 إلى 7 في حين أن الأضلاع من 8 إلى 10 تسمى أضلاع كاذبة حيث يتحد الغضروف الضلعي مع الغضريف الضلعية أعلاه يغلف هذا التجويف من الخارج الجلب أحد أهم وظائف هذا الجزء من جسم الإنسان هي التنفس حيث يضم الرئتين ويوفر الآلية اللازمة لقيامهما بعملها على أفضل وجه مع الحجاب الحاجز والضلوع بتحريك الهواء إلى الرئتين ومنهما حيث أن صعود ونزول الحجاب الحاجز والتغيرات في الأبعاد الأمامية والخلفية في الجدار الناجمة عن تحرك الأضلع تغير من حجم التجويف وهذا من أسس التنفس من وظائفه المهمة أيضا الحماية حيث يضم القلب والرئتين والأوعية الكبرى ويوفر الحماية لها وبسبب الهيئة المقببة للحجاب الحاجز فإن الجدار لهذا العضو يوفر الحماية لبعض الأحشاء البطنية أيضا فمعظم كتلة الكبد تقع تحت القبة اليمني من الحجاب الحاجز بينما تقع المعدة والطحال تحت القبة اليسرى والوجهان الخلفيان للقطبين العلويين للكليتين يقعان تحت الحجاب الحاجز وتقع الكلية اليمنى امام الضلع الثاني عشر بينما تقع الكلية اليسرى امام الضلعين الـ11 والـ12 كما يمر المريء والعصب الحائر في المنتصف بين الرقبة والبطن كذلك يمر العصبان الحجابيان من الرقبة عبر المنتصف ليخترقا الحجاب الحاجز ورد ذكر هذا الجزء من جسم الإنسان في 45 موضعا في 32 سورة في القرآن الكريم مفردا وجمعا موصوفا بالشرح والحرج والضيق والشفاء والإخفاء مما يشير إلى أن المراد منه ليس الصورة المادية ولا أجزاؤها المادية إنما المراد القوى النفسية المستودعة فيه وأن الوسواس الخناس يوجه كيده ووسوسته دائما إلى هذه القلعة التي هي مجمع القوى أذكر اسم هذا الجزء واسم عشر صور وأرقام آياتها مستمعين نحن في انتظار الإجابات المجمعة على العنوان التالي الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، المسابقة الدينية وفي أنفسكم وآخر موعد لتلقي الإيجابات نهاية شهر ذي القعدة القادم بإذن الله جوائز المسابقة الجائزة الأولى 700 جنيه الجائزة الثانية 550 جنيه الجائزة الثالثة 450 جنيه وثماني جوائز قيمة كل منها ثلاثمائة وخمسون جنيه وفي أنفسكم أفلا تبصرون إعداد وتقديم فاطمة شهدين جل شأن إباك رب البراج كل That man والاسكندريه تقدم هؤلاء في القران ما احمد وهبه في الله نعيش اليوم مع الآية السابعة من سورة القصص وما تلاها من آيات كريمات والتي تتحدث عن أم نبي الله موسى عليه السلام فمن هي وما حكايتها هي يكابد بنت لاوي ابن يعقوب عليه السلام كما هو مشهور في كتب التاريخ والسير زوجها عمران ابن لاوي ابن يعقوب عليه السلام قص الله علينا سيرتها الطيبة في صورتي القصص وطاها ومن خلال هذه الآيات الكلمات يتبين أنها كانت سليمة القلب شفافة الروح عرفت ربها حق المعرفة فألهمها رجدها وآتاها تقواها وأكرمها إكراما عظيما وحفظ لها وليدها عند عدوها ثم رده إليها فكان قرة عين لها وجعله نبيا مرسلا وأنزل عليه الطورات غدا ونور هذا وقد أوحى الله سبحانه وتعالى إليها وحي الهام أو أرسل إليها ملكا يكلمها وهي لا تراه أو أراها في المنام أن ترضع وليدها موسى عليه السلام ما دامت أمنا عليه فإذا خافت عليه ألقته في اليم غير آسفة على فراقه فإنه سبحانه وتعالى سيعيد إليها الوليد سالما ولن ينسه سوء وبشرها بأنه سيكبر في حجرها ويبلغ مبلغ الرجال ثم يجعله نبيا مرسلا ويا له من وعيد كريم ظلت الأم الكريمة ترضعه ثم صنعت له تابوتا وألقته في البحر كما أمرها ربها فقزفته الأمواد إلى قصر فرعون فأرسلت امرأة فرعون آسية في طلبه فأبصرت وليدا بهي الطلعة جميل الصورة فرحت به فرحا شديدا وقالت موشا موشا ومعناه موسى موسى في لغة اهل عصرهم فاشتهر الوليد بهذه التسمية فلما جاء فرعون وشاهده غضب من وجوده في بيته وامر بزبحه لانه ليس من بني جلدته لكن الزوج الكريم الطيبة قالت له دعه حيا ليكون قرة عين لي ولك وننعم بوجوده في بيتنا وعسى ان ينفعنا في تدبير شؤون الملك او نتخذه ولدا ننسبه الينا ونفخر به بين اهلنا وذريتنا فاستجاب لها وتركها اما ام موسى فانها قد اصبح قلبها خاليا من كل شيء الا من والديها وكادت تفقد وعيها وتستغيث بمن يأتيها به غير أن الله عز وجل ثبت قلبها وقوى عزمها واستعانت به كما هو شأن المتوكلين على المولى سبحانه وتعالى أحبتي في الله وتمر الأيام ثقيلة على قلب أم موسى بسبب فراق والديها لذلك أرسلت أخته لتبصر حاله في قصر فرعون من بعيد وبالفعل رأته من بعيد وعرفت أن امرأة فرعون جاءت بالكثير من المرضعات ولكن المولى عز وجل حرمهن من هذا الكرم وهنا تدخلت الأخت الحنونة لتنصخهم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يحسنون كفالته ويكرمون مثواه فقبلوا منها هذا النصح بعد أن تأكدوا من صدقها فقدموا الوليد لأمه فرضع الوليد من صدر أمه بسهول ويصر ففرحوا فرحا شديدا وقالت امرأة فرعون اسكني معنا في هذا القصر فاعتذرت أم موسى لأن لها بيت وأولاد وزوج وبالفعل عاش موسى مع أمه في أمن ورخاء بعد أن أغدقت زوجة فرعون عليهم وأوسعوا لها العطاء حتى كبر الوليد واستوعوده فقرت أم موسى عينها بصغيرها ونعمت بصحبته حتى لقيت ربها عز وجل وهكذا جزاء من تزكى وتطخر وصبر وشكر وأسلم أمره لخالقه ومولاه فسلام على أم موسى في العالمين أحبتي في الله هيا بنا نعيش الآن في رحاب سورة القصص وتلاوة قرآنية والقارئ الشيخ محمد السعدني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 e uh, e uh. ر ونمكن لهم في الأرض ونري في a وقالت امرأة فراون قروتها say